يقول الإمام أبو الفرج بن الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم قال الحديث السابع عشر قال عن أبي علاش الداد بن عويس رضي الله تعالى عن عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال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 من هذه الدروس المباركة وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأن الحديث جاء بألفاظ يسيرة لكنه يحمل معاني كثيرة ومبدأ من مبادئ الإسلام وهو أن يتوقع الإنسان الإحسان في أعماله التي يقوم بها سواء كانت هذه الأعمال فيما يتعلق بالاعتقاد أو فيما يتعلق بالعبادة أو فيما يتعلق بالأعمال أو فيما يتعلق بالمعاملات فإن الإحسان مطلوب في كل الأعمال لأنه يؤدي هذا الإحسان إلى إخلاص العمل لله جل وعلا. ويؤدي الى ان يقدم الانسان العمل صحيحا موافقا مطابقا لاشتعاليم الشارع وقد عرفنا ان الشرع حث على الاحسان في القتله والمراد في القتل المشروع سواء كان او قتلا في الجهاد في سبيل الله او كان قتلا في اقامه الحدود فان على الانسان ان يحسن القتله بحيث لا يؤدي الى تعذيب هذا المقتول وقد عرفنا ايضا ان هذا مبدا من مبادئ الاسلام التي سبق بها المبادئ التي ينادي بها أصحاب الحقوق حقوق الإنسان من أنهم منعوا وحرموا استخدام بعض وسائل القتل التي يترتب عليها إلحاق ضرر بالمقتول سواء كانت هذه القنابل التي تحدث للأجساد شروخا وتقطيعات وتلحق أذن باجساد من تصيبهم أو أن وسائل القتل التي تتخذ يترتب عليها تعذيب المخلوق والنكاية به وإلحاق الأضرار به كل ذلك الشارع سبق في النهي عن استخدامه حيث قال واذا قتلتم فاحسنوا القتل، وهكذا فيما يتعلق بالذبح فانه امرنا ان نحسن الذبح وهذا من خلال استخدام الشفرات الحادة التي تسارع في قطع الودجين والحلقوم والمرير بحيث لا يتعذب الحيوان أثناء ذبحه ولا يتعرض أيضا الحيوان أثناء ذبحه لما يخيفه ويرهبه كأن يحد الإنسان الشفرة أمامه وإن كان حيوانا لكنه يفطن لهذا الفعل ويدركه حيث إن الله سبحانه وتعالى جعل فيه حاسة الادراك عندما يحد الذابح شفرته امامه ولهذا نهي ان تحد الشفرة بين يدي الذبيحة ومن اراد ان يحد الشفرة فليتوارع عن الذبيحة ويحدها كذلك نهي ان يذبح الحيوانات بعض وبعضها ينظر إلى بعض يعني الحيوانات الحية تنظر إلى هذه الحيوان أو الحيوان الذي يذبح لأن في هذا الحاق ضرر وأذى وإخافة الحيوان كذلك مما نهى عنه الشارع أن يتخذ الحيوان صبرا بمعنى أنه يجعل هدف يؤتى به حي ويربط ثم يرمى من مسافات بقصد تعليم الرماية وإصابة الأهداف منهى أن يتخذ الحيوان غرضا لأن في هذا تعذيبا الله فإن كان لابد من استخدام الحيوان في جعله غرضا فليذبح أولا ثم بعد أن يذبح لو اتخذ غرضا ورميا فان هذا اهون وان هذا ايسر من ان يرمى وهو على قيد الحياه كل هذه تعليمات جاء بها الشارع ليعلم الناس حسن الذبح وليعلمهم حسن اداء الذبح حتى لا يقع الحيوان المذبوح في أذن وحتى لا يقع في حرج يكون سببا في تأخير خروج روحه وإلحاق الأذى به وتعذيبه والتنكيل به وكنا قد وقفنا فيما مضى من دروس عند مسألة اتخاذ البهائم صبراء اتخاذ البهائم غرضا يعني هدفا ترما من اجل ان يتعلم الناس او من اجل ان يتسابقوا وربما اتخذوا ذلك من اجل يعني ان يتلاهوا بذلك يجعلوا ذلك ضربا من ضروب الله وربما كان ضربا من ضروب المكاسب القماريه فهذا كله منهي عنه ويتفاقم ويتعاظم الذنب بحسب الهدف والغايه التي تستخدم فاذا كان الانسان يريد ان يدرب الناس على الرمي وإصابة الهدف مع ان الهدف والغاية مقصودة ومشروعة لكن لما كانت الوسيلة التي اتخذت وهي استخدام الحيوان غرضا اصبحت محرمة فمن باب اولى عندما نستخدم هذه الحيوانات على سبيل الرفاهية وعلى سبيل الترويح وعلى سبيل ادخال السرور كما هو أو كما نراه في هذه الأزمان فيما يسمى بمصارعة الثيران أو فيما يسمى باللعب ببعض الحيوانات حيث تتخذ غرضا وحيث يجرى بينها وبين بعض من يلعب بها نوع من العبث ونوع من التسلية بحيث يوجه لها لون من الألوان تثور برؤيته فإذا ما هجمت على من يحمل هذا اللون حاول أن يتجنب ذلك وربما إن لم يتمكن من التخلص منها بادر إلى قتلها وإلى جرحها وضربها كل ذلك على سبيل العبث وعلى سبيل التسلية وهكذا ما يصنع وما يتخذ على سبيل التسلية في كثير من ساحات اللعب مما يسمى في هذه الايام بملاعب السيرك التي تتخذ كثير من الحيوانات من اجل التسلية ثم ينتهى بها الأمر إلى قتلها أو إلى إصابتها أو إلى إلحاق الأذى بها كل هذا يعد مما نهى عنه الشرع لأن هذه الحيوانات الله سبحانه وتعالى ما خلقها من أجل أن يتلذذ الناس بتعذيبها ومن أجل أن يستمتع الناس بإلحاق الأذى بها وإنما خلقها الله سبحانه وتعالى لأهداف ولأغراض يجب ان تراعى فان كان ولا بد من الحاق الاذى بها كقتل الصائل يعني لو ان الحيوان صال بمعنى انه هاج على انسان يريد قتله لا باس ان نبادر بقتله لكن نحسن القتله لا اننا نعرضه للاذى ولا اننا نلحق الاذى به ونتركه يتعذب الى ان يموت بسبب ما لحق به من عذاب فإن هذا يلحق بقتل الصبر بقتل الصبر يعني باتخاذه غربا وقتله بهذا السبب والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقتل البهائم صبرا يقول وقد ذبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه نهى عن صبر البهائم يعني عن حبسها وقتلها محبوسة وهو أن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنبل ونحوه يعني من وسائل التعذيب من وسائل القتل كأن تستخدم في هذه الأيام يعني الطلقات النارية أو أن تستخدم القسي النبل أو غيرها من ما يتخذه الناس سببا أو وسيلة في القتل ونحوه حتى تموت قال ففي الصحيحين يعني في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم، ومعنى تصبر يعني تتخذ غرضا وتحبس وفيهما أيها الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها يعني جعلوها هدفا يرمونها فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من فعل هذا على سبيل الانكار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا يعني ان هذا الفعل يؤدي الى اللعن وكون النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك دليل على انه من الكبائر دليل على انه من الكبائر لان الكبائر كل ذنب توعد الله فاعله بلعن او غضب ولان في هذا تعذيب لنفس ولروح الله سبحانه وتعالى خلقها وسخرها لنا ولا يشرع لنا ان نعذبها قال وخرج مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم أنه نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا ومعنى غرضا يعني هدفا قال والغرض هو الذي يرمى فيه بالسهام أي هدف ينصب ليترامى الناس حوله وربما جعلوا ذلك على سبيل الترفيه أو على سبيل المسابقات يتسابقون على ذلك وهذا كله من الله على وفي مسند الإمام أحمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن الرمية أن ترمى نهى عن الرمية أن ترمى الدابة ثم تؤكل يعني أن تجعل غرضا ترمى فإذا ماتت أكلت وهذا نهي عنه لأن هذا ليس بصيد إنما رخص ذلك في الصيد وإنما في هذه الحالة تكون هذه من الموقودات تكون موقوذة وقد مر بنا أن الله تعالى حرمه النقيحة وما اكل السبع والموقوذة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنقيحة المنخنقه هي التي تخنق والموقوذة هي التي ترمى ترمى بشيء يصيبها فتموت ثم بعد ذلك تؤكل فإن كان لابد من فعل شيء من ذلك، فإن فل... ينبغي أن تذبح أولا لتحل بالذكاء الشرعي، وبعد ذبحها الرميت، فقد يكون في ذلك يعني شيء أهون، وإن كان النهي قائما في مسألة رميها واتخاذها غرضا لأنها أمر أو شيء محترم وانه مال محترم ما ينبغي أن يتخذ غرضا وإذا أراد الناس أن يتراموا فيمكنهم أن يتخذوا شيء لا روح فيه كأن يتخذوا الجلود جلود الشياء بعد ان تزبح يمكن ان تخشى او ان تتخذ بعض الاشياء التي لا روح فيها والتي يمكن ان يستفاد من رميها بان يتعلم الناس فيها الرمي أما ما كان مالا محترما وخاصة المال الذي يؤكل والذي يفيد الإنسان منه بالأكل فلا ينبغي أن يتخذ غرضا نعم نهى عن الرمية فعيلة بمعنى أش... الحيوان الذي يرمى باسم المف... فعيله بمعنى اسم المفعول نعم ما لسانة الشاردة من البهائم الشاردة من البهايم هذه ليست غربا ليست غربا وانما هذه تعد من باب الصائل ان كانت تفزع وإن لم تكن مما يفزق يعني كالبهيمة التي تجري أو كذا تتبع حتى تلحق ولا ينبغي أن تصاب وإذا رميت ثم ألحقت وذكية فتحل بالذكية قال وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرمية أن ترمى أن ترمى الدابة ثم تأكل ولكن تذبح ثم ليرمو إن شاء وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة يعني تبيح رمية اللشات بعد ذبحها لأن أصبحت لحما عاديا فإذا ساغ لهم أن يرموا ويتعلموا فيها الرمي ويصيبوا فهذا أهون من أن ترمى وهي حية قال بلهذا امر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان القتل والذبح وأمر أن تحد الشفرة والشفرة المراد بها السكين أو كل شيء حاد اتخذ للذبح قال وان تراح الذبيحة ومعنى تراح يعني تترك حتى يخرج الروح منها وتصبح جثة هامدة فلا ينبغي لمن يذبح انه بمجرد ان يقطع الحلقوم والورجين يبدأ بتقطيعها وسلخها بل ينتظر حتى يخرج الدم المسحور وترتاح الذبيحة وتخرج النفس منها والروح ثم بعد ذلك له ان يقطعها قال وان تراحى الذبيحة يشير الى ان الذبحة بالالة الحادة يريح الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها وهذا معنى اخر في قوله وليرف ذبيحته يعني ليعجل بذبحها بان تقطع الاطراف التي تساعد على خروج الدم المسفوح وعلى خروج الروح وهي الودجان والحلقوم والمريء والمراد بالودجين هما العرقان في الرقبة ما يسمى بالشريان وبالوريد ما يسمى بالشريان وبالوريد وأما الحلقوم والمرين فهذا مخرج النفس ومخرج الطعام والشراب قال فلي هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحسن القتل والذبح وأمر أن تحد الشفرة, الشفرة وأن تراح الذبيحة يشير إلى أن الذبح بالآلة الحادة يريح الذبيحة بتعجيل زهوق نفسها، فلو رميت من بعد فإن هذا لا يساعد على أن تراح الذبيحة. نعم المقلوب الحد الشفرة والمبادرة بإزهاق. وإخراج وقطع الودجين والحلقوم والمريء من الشات لكي يتعجل أو لكي تتعجل في اخراج روحه هذا يعد نوع من الحرج وعليه ان يبادر بقطعه حتى يريح الذبيحه لأن الأصل في القطع هذه الأشياء الأربعة فإن قطع بعضا منها وترك البعض فإن هذا يعني يسيء إلى الذبيحة لكنه لا يحرمه. قال وقد ورد الأمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحها قال وقد خرج الإمام أحمد وابن ماجه. من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفاء الشفار بحد الشفار يعني جمع شفرة وهي السكين وأن توارى عن البهائم يعني تخفى ولا ينبغي لمن يقود شاة يريد ذبحها أن يظهر وأن يبرز الشفرة ويريها إياها لأن هذا أيضا يؤدي إلى نفورها ويؤدي إلى خوفها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما راى من يحد الشفرة بين يدي الشات قال نهاه عن ذلك وأمره أن هذا نهاه عن ذلك وبين له أن هذا يعني كأنه يميتها أكثر من مرة يعني مما يلحق بها من خوف ومما يلحق بها من اقتراب فقال وانت ورا عن البهائم وقال اذا ذبح احدكم فليجهز يعني فليسرع الذبح وقد ورد الامر بالرفق بالذبيحه عند ذبحها وخرج ابن ماجه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 فإن هذا أسهل في سحبها من أذنها لاحتمال أنها لو تأبت وامتنعت قد يؤدي ذلك إلى أن تقطع أذنها ويؤدي ذلك إلى الحاق الأذى بها قال وخرج الخلال والطبراني من خديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل واضع الرجله على صحفة على صفحة شاتب والمراد بصفحة الشات يعني على طرف وجهها وهو يحد شفرته وهي تلحظ اليه ببصرها يعني تنظر اليه فقال, صلى فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم فلا قبل هذا يعني حددت الشفره تريد ان تميتها موتاه لانها كلما حدد الشفره كلما الحق بها خوفا حيث انها تدرك ان حد الشفره يراد به ذبحها الا قدروا اياه عن عكرمته يعني هذا الخبر مرسلا وليس منسوبا يعني مرسلا ليس منسوبا إلى عبد الله بن عباس وإنما يقول فيه عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجه عبد الرزاق أي في مصنفه وغيره يعني من علماء التاليف في الحديث وفيه زيادة هل لا حددت شفرتك أو شفرتك قبل أن تطجعها يعني قبل أن تلقيها على الأرض لأن هذا هو الأنسب حيث إنها إذا ألقيت على الأرض يبادر بذبحها وقال الإمام أحمد رحمه الله تقاد إلى الذبح قودا رقيقا أو رفيقا يعني لا شدة فيه وتوار السكين عنها ولا تظهر السكين إلا عند الذبح قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ان توار الشفاء الشفار وقال ما ابهمت او ما ابهمت عليه البهائم يعني هذه البهائم وان كانت لا تدرك اشياء كثيرة فلم تبهم انها تعرف ربها وتعرف انها تموت يعني هذين الأمرين لا يخفيان عليها لأن الله جبلها على أن تعرف ربها ولذلك الله يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه وهذا وهؤلاء البهائم من هذه الأشياء وكونها تحس إذا ما أريد ذبحها ولذلك على الإنسان أن يراعي حالها وشعورها فلا ينفرها إذا ما حد الشفار أمامها أو إذا ما اضجعها ثم أخرج السكين ونظرت إليه أو أراها اياها فإن هذا كله مما يقلقها ومما يخيفها ولذلك نهي أن يفعل الإنسان بهذا الحيوان من باب الرفق به وهذا في الحقيقة ان دل على شيء فانما يدل على سبق الاسلام لمسألة الرفق بالحيوان وانها من مبادئ الاسلام وان ما يدعيه بعض اصحاب الحضارات من انهم احدثوا او انشوا اشياء تسمى بالرفق بالحيوان فالإسلام قد سبقهم إلى ذلك وتعاليمه الكثيره في هذا الباب واضح قال وقال ما أبهمت عليه البهائم فلم تبهم أنها تعرف ربها وتعرف أنها تموت وقال يروى عن ابن سابق أنه قال إن البهائم جبلت على كل شيء إلا على أنها تعرف ربها وتخاف الموت وقد ورد الأمر بقطع الأوداج عند الذبح كما ذكره كما خرجه أبو داود في الحديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الاوداج وقلنا ان المراد بالاوداج العروق الموجوده في الرقبه وهي عرقاء او وهما عرقا الوريد والشريان لان الدم المسفوح يجري فيهما فإذا قطع بادر بإخراج هذا الدم المسفوح الذي يساعد على إراحة الذبيحة وإخراج الروح منها وكذلك قطع الحلقوم والمريء وهما فتحتان موجودتان في رقبة الشاك الاولى منهما للتنفس والثانية للطعام والشراب فقطعهما ايضا يساهم في سرعة اخراج الروح قال وخرجه ابن حبان في صعيحه يعني هذا الاثر نعم انه قال ان البهائم ج... ما اعرف لا اعرف لكن لعله من الفقهاء نعم ايش فالقوم هو الذي يعني يسمى اليوم بالحنجرة إيه؟ ما نفسه تقول يعني قطع ولا لم يقطع يعني تقصد هذه الـ الـ الـ الجزئية الناتئة البارزة يعني سواء قطع من فوقها او من تحتها ما يضر هذا ما في شيء قال وروا عبد الرزاق في كتابه يعني المصنف عن محمد بن راشد عن الوضين ابن عطاء قال إن جزارا فتح بابا على شات ليذبحها فانفلتت منه حتى جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعها أو فاتبعها فأخذ يسحبها برجلها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصبري لامر الله وانت يا جزار فسقها الى الموت سوق الرفيقه هذا الخبر نقله في كتاب المصنف والظاهر كما اشار الى ان هذا الخبر يعني من المراسل لان الوضين ابن عطاء ليس من الصحابة رضوان الله عليه فخبره مرسل قالوا بإسناده عن ابن سيرين أن عمر رضي الله تعالى عنهما رأى رجلا يسحب شاتا رأى رجلا يسحب شاتا برجلها ليذبحها فقال له ويلك ادها الموت قودا جميلا يعني ارفق بها وهذا كله من الدعوة إلى الرفق بالحيوان قال رواه محمد بن زياد ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما راى قصابا والمراد بالقصاب يعني الجزار يجر شاتا فقال سوقها الى الموت سوقا جميلا فأخرج القصاب شفرته أو شفرته فقال ما اسوقها سوقا جميلا وانا اريد ان اذبحها الساعه فقال سوقها سوقا جميلا يعني اكد عليه ذلك وان كنت تريد ذبحها لكن ارفق بها فان الرفق بالحيوان مطلب من مطالب الشريعة قال وفي مسند الامام احمد عن معاوية ابن قرى رضي الله عنه عن معاوية ابن قرى عن ابيه رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني لاذبح الشاة وأنا أرحمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم والشاة إن رحمتها رحمك الله أي إنك إن احسنت إليها الله سبحانه وتعالى يسيبك على ذلك وهذا هو ما جاء في هذا الحديث قوله واذا ذبحت فاحسنوا الذبحه وقال مطرف بن عبد الله ان الله لا يرحم برحمه العصفور يعني يرحم العده برحمتي للعصور وقال نوف البكالي أو البكالي هكذا عندكم وقال نوف البكالي وهذا احد يعني علماء السلوك وأحد العباد إن رجلا ذبح عجولا هكذا والمراد به العجل يقال عجل عجلا ويقال عجولا بين يدي أمه يعني أمام أمه فخبل أي فذهب عقله لأنه بهذا الصنيع الذي فعل يعني أثار الأم وكأنه لم يرحم الأم حيث ولهها على ولدها وحيث أصابها في ولدها فقدر الله تعالى أن يصاب بالجنون ألا معنا فخبله فبينه هو تحت شجرة فيها وكر فيه فرخ والمراد بالوكر يعني بالعش وفيه فرخ يعني بيط فسق فقس قريبا وخرج منه فرخ يعني فرخ لهذا العصفور فراخ العصفور وفراخ الدجاج وغيرها مما تضع الأم البيض ثم إنها تحتضن هذا البيض زمنا إلى أن تدب فيه الحياة فيكسر البيض وتخرج الفراخ وتحتاج إلى زمن تغذيه الأم والأب يعني العصافير الى ان يقويا على الطيران فبينما الفراخ في الوكر سقط يعني تحرك بعضهم وسقط وسقوطه هذا فيه خطورة لانه يعرضه للموت او يعرضه لان يختطفه حيوان اخر فيأكله قال فبينه تحت شجرة فيها وكر فيه فرخ فوقع الفرخ إلى الأرض قال فرحمه فأعاده أي هذا الرجل الذي أصيب بالجنون لما رأى هذه الصورة وسقوط الفرخ من الوكر أخذه ورده إلى مكانه قال فرحمه فأعاده في مكانه فرد الله عليه قوته او فرد الله اليه قوته يعني فزال عنه الجنون قصة يذكرها لنا نوفل البكالي يعني يبين فيها يعظ بها الناس بان من اساء الى الحيوان ربما كان نتيجة ذلك أن يصيبه الله سبحانه وتعالى ويلحق به الضرر والأذى وأنه إذا أحسن إلى الحيوان يكون في ذلك سبب في أن الله سبحانه وتعالى يصونه ويحفظه قال وقدره من غير وجهن عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انه نهى أن تولها الوالدة عن ولدها ومعنى توله يعني أن يلحق بالام ضرر وأذى بسبب أخذ ابنها عنها بسبب التفريق بينها وبين ابنها ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم وابنها لا سيما اذا كان صغيرا رضيعا لان الابن محتاج الى امه وربما التفريق بينه وبين امه يؤدي الى ضياعه وتلفه وموته وهلاكه وايضا ربما ادى الى ان يلحق للام الضرر فتصاب بمرض سواء كان هذا المرض مرضا جسميا او مرضا نفسيا وربما أدى ذلك إلى أن يلحقها كثير من الأذى قال نها أن تولها ومعنى تولى يعني أن تفجع في ولدها قال وهو عام في بني آدم وغيرهم ولذلك ينبغي لمن أراد أن يذبح شاتاً لا يفعل ذلك امام امها ولا ينبغي ايضا ان يؤخذ صغار الحيوانات خصوصا التي يعني لا تغني في طعام وشراب ان تذبح بمجرد مثلا ولادتها بعض الناس يستسيغ اللحوم اذا كانت يعني صغيرة فبمجرد ان تضع الام ولدها يبادر الى ذبحها وهذا قد يكون فيه اذى لان هذا يؤدي الى ان يتجمد اللبن في ثدي الام ويلحقها ضررا بذلك حيث لا تجد من ترضعه وربما ايضا ادى ذلك الى ان الام عند حلبها تفقد ولدها تتطرب ولا تمكن من يحلبها من الحل لأنها تحس بفراق ولدها إلى غير ذلك من الإحساسات التي جعلها الله سبحانه وتعالى في البهائم وجبلها عليها لذلك ينبغي للإنسان يراعي هذه الأمور كلها. ما فهمت السؤال اذا كانوا صغارا يعني اذا كانوا لا جرم لهم كان يؤتى مثلا بالام لتشهد قصاص ابنها زيادة في التنكيل بها او ما يفعله مثلا اليوم بعض المجرمين مجرمي الحروب انهم يأخذون القتل ويفجرون فيهم ويقتلونهم امام ذويهم من باب التنكيل لا شك ان هذا امر محرم صلى الله عليه وسلم سئل عن الفرع والمراد بالفرع يعني ابن الناقه بمجرد ولادته فقال هو حق وانت تتركوه حتى يكون بكرا ابن مخاض او ابن لبون فتعطيه ارمله او تحمل عليه في سبيل الله خير من ان تذبحه فيلصق لحمه بوبره, بوبره وتكفئ اناءك وتولي ناقتك يعني سئل عن هذا الجنين هذا الولد ولد الناقى بمجرد ما تلد أيجوز لنا أن نأكله فقالوا وحق يعني جائز ذبحه وأكله لكن يقول تركه إلى أن يشب ويكبر قليل أو لا لأنك عندما تذبحه وهو في تلك الحال أولا توله أمه يعني تلحق بالأم الضرر الأمر الثاني أن ذبحه وإن كنت تقصد من ورائه توفير اللبن مثلا فإن هذا اللبن ربما يضيق ذلك لأن الأم عندما تؤخذ لتحلق فإنها لا تستقر ولا تستسلم بل تريد أن تنتقم لمن فأفقدها ابنها وربما ضربت برجلها صحفة او اناء اللبن فتقلبه وتدفقه ولا يستفيد منه صاحب الناقة زيادة على ذلك ان اكله في هذه الحال قد يكون فيه استمتاع لمن يأكل لكنه لو تركه حتى كبر قليلا فقد يكون أجره في صدقته وفي حمله على سبيل الله أكثر ثوابا من هذا الفعل يعني هذا الحديث فيه إشعار في أن الأمر جائز لكنه ليس هو بأكمل وبأفضل الأحوال وهناك ما هو أفضل منه نعم يقول اذا ذبحت الام وخرج الجنين حين قل يذبح اذا احببنا ان نلحقه بام نذبحه لكنها اذا ذبحت الام والجنين في بطنها ولم يذبح يعني ما تمكنا من ذبحه فتذكيه امه تذكيه له قال والمعنى أن ولد الناقة اذا ذبح وهو صغير عند ولادته لم ينتفع بلحمه أو لم ينتفع بلحمه وتضرر صاحبه بانقطاع لبن ناقته فتكفي إناءه وهو المحلب الذي تحلب فيه الناقة وتوله الناقة على ولدها بفقدها إياه يقول سؤال هنا هل الصلاة في سائر مكة بمئة الف صلاة عم الحرم فقط وجزاك الله خيرا هذه مسألة اختلف فيها اهل العلم فمنهم من يرى ان مباعفة الثواب مقصورة على المسجد واستدل بقوله صلاة يعني في مسجده هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وفي بعض الروايات الا مسجد الكعبة وحملوا المطلق على المقيد وقالوا المراد بالمسجد الحرام يعني مسجد الكعبة والذي يظهر لي والله اعلم ان هذا رأي مرجوع وان المراد بالمسجد الحرام انما هو مكة كلها لان الله وصف مكه كلها بالمسجد الحرام حيث قال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله وقال الله سبحانه وتعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فقال المسجد الحرام والمراد به مكة والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في غزوة الحديبيه حبسوا عن المسجد الحرام يعني عن مكة ونزلوا على مشارف مكة ولما ذبحوا الهدي ذبحوه في داخل الحرم فقال الله لهم هديا بالغ الكعبة وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يصلي دخلوا في الحرم وصلوا ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم في ايام الحج كان يقيم ايام منا ولياليها في في منن ومنن من الايه من الحرم والمشعر الحرام من الحرم وكانوا يصلون في هذه الاماكن وما عرف انهم كانوا يقصدون المسجد مسجد الكعبه ليؤدوا الصلاه فيه وهذا الراي هو الذي ذهب اليه جمهور أهل العلم حيث يرون أن الصلاة تضاعف في مكة لأن الله سبحانه وتعالى حرمها سائرها ولم يقتصر التحريم على المسجد دون غيره والأمر الثاني هناك فرق بين ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا وبين قوله الا المسجد الحرام فمسجد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ميزه باسم الاشاره وهذا دليل على ان المراد به المسجد يعني ما اتخذ مسجدا واما بيت مكة فالمراد بها البيت, البيت كله المراد بها الحرم كله لان الله سبحانه وتعالى جعل الحكم للحرم والحكم للحرم يشمل مكة كلها يقول سؤال هل تقطع الرأس بالكامل في محاولة الاجهاز على البهيمة فهل هي حلال الجواب قطع الرأس كله فقد قطع الحلقوم والمري والودجين والاصل ان الانسان اذا ذبح ان يقطع الحلقوم والمري والودجين ويترك البهيمة إلى أن, إيه؟ الى ان تنفق ويخرج روحها وتبرد ثم بعد ذلك يقطع بقية الرأس فلو قطع بقية الرأس يقول زيارة المرأة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبي أبو بكر وعمر رضي الله عنهما جائزة في دونه مع التفصيل حيث سمعت الزيارة من هي يعني هي منهية عنها مسألك زيارة النساء للقبور هي من المسائل ايضا التي جرى فيها الخلاف بين اهل العلم ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في اول امره نهى عن زيارة القبور لكل الناس رجالا ونساء ثم بعد ذلك رخص لهم فقال كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا بزروها فانا تذكروا الموت لكنه جاء فيما يخص النساء دون غيرهن فقال لعن الله زوارات القبور من النساء والمتخذين عليه السرج فهذا الحديث أخرجه أبو داود وفيه التصريح بنهي النساء عن زيارة القبور وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وقال به عدد من الفقهاء وخاصه ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى